أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى عَنَا وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أُخْرَى لنريك من آيَاتِنَا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قضى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أَمْرِي وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به اذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا